بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتوا النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغنا أجلهم فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 وإن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن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 فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليؤت فِقْ وَمِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ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 قد أنزل الله إليكم ذكرآ رسول ليتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور.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 الله الذي خلق سبع سنواته ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير.